قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جعَّدَهم البينة وما الى يعبد الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها